عَن نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِ كَُوهم الْ الغَالبِ لَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَتَين كَُ الغالب فَلَمَّ جَأَ السَّحَرَةُ قالَاولِ فِي العونَاءئِن لَناَا لأَجِرًا إِ كَُّ نَحنُ الْ الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرة إن كنا نحص الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى قال لهم جاء ألقوا ما أنتم مرقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لا نحن الغانبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يئسكون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما فألقي ساجدين فالقى السحرة ساجدين قالوا آمنا نا برب العالمين ارى انا من رب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون قال اامنتم له قبل ان اذن لكم قال اامنتم لكم إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ لَا أَوْزُ لَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلَفًا لَكُمْ أجمعين قَالُوا لَا ضَيِعَ قَالُوا لَا ضَيِعَ إِنَّ إِلَٰهَ رَبِّنَا مُنْقَلِبُ نَقُوْمُ أَنْ يُوْفِرَ لَنَا رَبُنَا خَطَايَانَا إِنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا نَقُوْمُ اسري بعبادي انكم متبعون اعوذ عينه الهه ساء ان أسر بعبادي انكم متبعون فارسل فرعون في المداء حاشرين في المداء حاشرين ها اولئك شرذمه قليلون انها اولئك شرذمه قليلون وانهم لنا لغايبون انهم لنا وإنا لجميع حاضرون فَاخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُرُونٍ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُرُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَكُنُوزٍ ومقام كريم كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَائِيلَ كَمِنْكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَائِيلَ فَأَسْبَعُوْهُمْ مُشْرِكِيْنَ